صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد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 عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك ولا اله غيرك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا واماتنا وازواجنا و وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلِح لنا شأننا كلها أصلح لنا شأننا كلها وَلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمة اللهم وفِّق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرًا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتِّت شملهم وفرِّق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا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 محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد